السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بداية نرحب بإخواننا وأخواتنا طالبات وطلاب جامعة الطنطا طبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلة ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا هنا أن يجمعنا يوم القيامة في جناته ودار مقاماته إنه ولي ذلك والقادر عليه بداية باسم الدعوة السلفية بالغربية وأسرة رواحل بجامعة طنطا نرحب بكم والشكر موصول لأعضاء هيئة التدريس ولعمادة كلية التربية بجامعة طنطا ويعني أول ما نبدأ به كلمة من الأستاذ الدكتور أحمد زكي وكيل كلية التربية في الاتفاط بسم الله الرحمن الرحيم رب أوزاني نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن نعمل صالحا ترضاه صدق الله العظيم نحمدك اللهم أطيب الحمد وأوفاه ونشكر لك أصدق الشكر وأسناه ونصلي ونسلم صلاة وسلاما دائمين على أفضل المرسلين وسيد الهدى خير من نطق فأفصح وأبان فأعجز وكان للفصحاء قدوة وللبلغاء إماما اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الأطهار وصحابة الخيرين الأبرار ثم أما بعد فإذا كانت لي من كلمة نقولها فإنني أتوجه باسمكم جميعا وباسم الأستاذ الدكتور عاطف بدوي وإدارة الكلية وعضاء هيئة التدريس بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لمعالي الدكتور حازم شومان على تشريفه لنا في كلية التربية فأهلا ومرحبا وسهلا به في هذا المعقل معقل كلية التربية الشكر أيضا والتحية والتقدير للدكتور ياسر فيه فأهلا بهما وللدكتور حزم شمان أقول له ومن كان في العقل الكبير مديحه فماذا يقول النظم فيه أو النسر إذا قيل بيت قد تحلى بنعته فما هو إلا من جلالتي القصور كل التحيه والتقدير وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الأستاذ الدكتور أحمد زكي على هذا الترحاب جزا الله خيرا ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضىها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا بنينا حقبة في الأرض ملكا تدعمه شباب طامحون شباب زللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرين إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون وإذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمين وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يزل أو يهون وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يزل أو يهون من الشباب وإلى الشباب كان هذا اللقاء المبارك الشباب هم الشعار والدسار هم الملاءة والبرد بهم يزاد عن الحوزة ويدافع عن البيضة هم المرجون لذات الصدع وكفاية المهم ونوازل الأمور العظام بعد الله سبحانه وتعالى محاضرنا الأول اليوم غني عن تعريف محاضرنا الأول اليوم غني عن تعريف طبيب وشيخ داعية همام كلنا عرفناه في لماذا محمد وكلنا سمعناه في فرسان الأقصى وكلنا يعني كنا على موعد معه في علافين يا شباب كلمات كلها خرجت نحسبه نحسبها كذلك كلها خرجت من القلب فقرت في قلوبنا جميعا معنا فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان فليتفضل مشكورا مأذورا مسددا معانا بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم زيكم أجالة <تصفيق> لا لا لا يعني واضح ان رجال الطنطة يعني مش قليلين يا جماعة <تصفيق> ربنا حبيل <تصفيق> يعني التحية الجميلة ديت يعني يبقى لازم ندهلكوا دعوة بقى في اول الندوة ونقول لكم ربنا يتجوزكم يا شباب ربنا يجوزكم همشيروا همشيروا حبيب قلبي ان شاء الله يا شباب قبل الثورة الجاية هكونوا كلكم جوزتم ان شاء الله ربنا حبيب قلبي يجوزكم يا رب وربنا يجوز أخواتنا الفاضلات الطيبات زهرات الإسلام يا رب اللهم امين يا رب يعني هو واضح ان انا محتاج ان أنا اقف معلش ربنا حبيب قلبي اخواتنا ربنا يعني يعني مش عارف بقى اخواتنا هيزعلوا ولا ايه ربنا يجوزكم مثنى وثلاثة ورباع خلاص خلاص ما تزعلوش ما تزعلوش ربنا يحيينا موحدين ويمدنا موحدين ويبعثنا موحدين قولوا امين الدعوة الثانيه يعني وانا داخل لقيت يعني كتير قوي من اخوانا واخواتنا برا يعني عندهم امتحانات فواضح ان الامتحانات خلاص دخلت فعلا فالدعوة التانية اللي لازم ندعيها لكم ربنا ينجحكم يا شباب ربنا يحمي القلب الدكاترة عليكم رب رب ربنا ينجحكم من غير ولا مادة يا رب ان شاء الله بإذن الله يعني ربنا حبيب قلبي يبارك فيكم وربنا يجعل مستقبلكم أنجح مستقبل أنتوا سمعيني السلم السمع نفسي أنتوا سمعيني يعني الدنيا عاضحة يعني يعني نتوكل على الله عموما يا إخواني وحبيبي يعني هذه النجوة والله يا شباب يعني غالية على قلب الواحد فوق ما تتخيلوا. يعني وانا معاكم كده الوقتي من ساعة ما دخلت من الباب وانا يعني لا تتخيلوا انا فرحان بالندوة دي قد ايه ولو خيرت بين هذه الندوة وبين مليون جنيه لاخترت فورا بلا تردد بلا تردد يعني لو جابوا الوقتي شنطة فيها مليون جنيه وحطوها وقالوا لي تاخد الشنطه بالمليون جنيه ولا تدي الندوه مع الشباب اللي زي الورد ده اهو هختار ايه هختار ايه والله العظيم وربي يعلم هختار الندوه بلا تردد لان كل اخ من شبابنا وكل بنت من بناتنا واخواتنا اغلب من الدنيا واللي فيها. يا شباب انتوا قمتكوا اغلى مما تتخيلوا انتوا قمتكوا اعلى مما تتصوروا الواحد بيحزن يا جماعة بيحزن لما يلاقي شاب من شباب امريكا زي بيل جيتس ناشر الكمبيوتر في العالم كله طب احنا عملنا ايه? انت شابه هو انت شابه ايه? الواحد بيحزن لما يلاقي شابه امريكي زي ستيف جوبس مات بعد ما عمل خمس الاختراعات غيرت وجه الارض او شكل الارض ايفون وايباد و3 دي الواحد بيحزن لما هم يعملوا جوجل وشبابنا يدخل منها على المواقع الفاسده لما هم يعملوا المحمول وشبابنا طول الليل فارض فودافون المجانية بيتكلم منا في مكالمات عاطفية الواحد بيحزن يا جماعه الواحد بيحزن لما يشوف هم عملوا الواحد عملنا ايه للأسف الشديد Hom a karlog fikere فوصلوا احنا بنفكر بفكر فرد يا شباب انتو كل واحد منكم عمل زي السعودية قبل ما يكتشفوا فيها البترول كانت الناس ماشية حافية وتحت رجلهم بترول لما تفجر بقوا ملياردرات الدنيا الشاب الوقت عامل كده انت جواك طاقة رهيبة انت جواكي مواهب رهيبة ولكن لن يفجرها الا الالتزام لن يفجرها الا الدين لن يفجرها الا العلاقة بالله للأسف الشديد حال الشباب الواتي كنت في ندوى في جامعة من الجامعات جالي شاب بعدها قال لنا حاولت انتحر تمنتاشر مرة تمنتاشر مرة ولسه عايش وبفضله من الله هو بالوقتي حاجة تانية بنت بعطتلي ورقة بتقول انا يعني بحب شاب من الشباب يعني عادي يعني من اللي الدنيا بيسميها بوقتي عادي وكاتبة في الورقة انا حاولت ان انا انتحر مرتين طب انت حاولت تنتحر ليه طب انت حاولتي يعني يا جماعة مش المفروض اللي بيبعد عن ربنا ده بيبعد عشان يعمل معاصي تعايشه سعيد طب اللي بيعصو ربنا تعيس ليه؟ اللي بيعصو ربنا اخر حاجة بيفكر فيها في الدنيا هي السعادة ليه؟ شاب من الشباب اتصل من اسماعيلية قالوه انا هنتحر ليه يا ابني؟ انا عملت كل المعاصي وعيش تعيس عملت كل المعاصي وعيش مخلوق منساش اخوانا شاب من الشباب كان واقف في الشارع مرة واحنا نازمين نكلم الشباب عند الجامعة واقف مشغل طقم صوت ومشغل اغاني قلب الشارع كله والناس قعدة تتفرج عليه وهو واقف يرقص امام العربية يعني ساعدة ما فيه زيها واحد من اخواننا دخل يكلمه وهو بيتكلم معاه الشاب بدأ قلبه يتفتح قال له انا كنت من ثلاث ايام بحاول انتحر من ثلاث ايام انت يا اللي واقف في وسط الشارع الدنيا كلها بتقول عليك السعادة اللي ما حصلتش جامد طحن اخر حاجة يا اللي انت الناس بتقول عليك المعدب بقى والنجم بيحاول ينتحر من 3 ايام بيحاول اخواننا فيش في معصية ربنا غير كده هو السكة دي كده هو الطريق ده كده انت بتأمل الشاب بالوقتي سبحان الله ربنا بيقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حياة طيبة اللي الشباب الوقت بيدور عليها ومش لقيها حياة طيبة سيدنا إبراهيم في النار كان في حياة طيبة سيدنا يونس في بطن الحوت كان في حياة طيبة الحياة طيبة السعاده في الدنيا قبل الاخره سبحان الله يا اخواني نحن الشاب الوقت بيبقى ماشي ماشي هيتجنن ماشي من كتر الشهوات اللي بيشوفها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وفي الشوارع وفي القنوات ماشي هيتجنن يقول انت بتقول لي ايه انت بتقول لي توب اتوب من ايه ولا ايه اسيب ايه ولا ايه هي اغنيه هو انت بتقول لي سيب اغنيه ده لو كانت اغنيه كنت سبتها ده انت بتقول لي سيب العمراوي ولا كمراوي ولا الكينج ولا اوكا اورتيجا ولا الروك ولا الراب ولا الميتل ولا السوفت بيوزك ولا الاغاني العاطفيه ولا الاغاني الاجنبي اسيب ايه انت بتقولي لي ان انا أسين العلاقة اسيب العلاقه والاختلاط والعلاقه مع البنات هي بنت ده ده خمسين الف صورة فيسبوك الفيسبوك والصورة على يوتيوب ونص مليون موقع اباحي هو انت بتقول ناسب ايه ولا ايه ولا ايه عملنا معسكر للشباب من اسابيع كان اسمه معسكر ايامنا الحلوة وبفضل الله يعني الشباب جه عشان نطلع معهم معسكر في اسكندرية اول ما عدت مع الشباب تلات ايام انا اتصدمت يا جماعة انا اتصدمت الشباب وصل لكده لما لاقي شاب جاي معانا مخب زجاجة خمر جوه الشنطة بتاعته زجاجة خمر جوه الشنطة بتاعته مش قادر يقعد ثلاثة ايام من غير ما يبعد عن الخمور شاب من الشباب قعدت جنب شاب من الشباب اول الماسكر فبيقول لي انا اتجوزت اربع مرات عرفي على سنة الله رسوله <تصفيق> الحمد لله من نوم بس خلاص حقك اربع مرات عرفي اربع مرات يقع في جرمة الزنة العرفي بيقول لي شربت خمور وشربت مخدرات ايه يا اخوانا دول شبابنا يا جماعة الشباب بتاعنا وصل للدرجة ديت الشباب اكتشفت يا شباب لاول مرة سبب من اسباب اللي بيخلي شباب كتير ما بيصليش تتوقعوا ايه تتخيلوا ايه الجل اللي بيحط على شعره شاب عمل سبايكي فلو مسح على شعره في الوضوء اللي سبايكي هيبوز الجلة هيبوز فبقى لما ضميره تعب وعايز يتوضى مش عارف يعمل ايه جاب قطرت مية وساعة الوضوء بقى يقطر على راسه شاب معانا كان عامل شعره بطريقة غريبة كده عرفت بعد المعسكر انه كان بيدخل ملوك جمال الشعر بيسبخ شعره كل خسل لون ويدخل كان بيكوي شعره كل خمسة وعشرين يوم مرة فكان خايف على شعره بما يتنضوه شاب كان عامل بنك وموقف شعره بحرب جل كان خايف على البنك اللي عاملهم بالسجود فما كانش بيصلي عشان السجود يباوصوا التصريح بتاعته تخيلوا اخواني تخيلوا شبابنا وصل ايه تخيلوا لما شاب يقول لواحد واحد فاول المعسكر بقول لك ايه انا معرفش انا بغير على الاغاني هتقول لي حرام هتقول لي حلال انا بقيت مدهوش يا جماعة ده دول الشباب اللي اللجوم معسكر ديني امال اللي مرضوش ايجوا <تصفيق> امال اللي مرضوش ايجوا ما بيعملوا ايه اذا كان دول اللجوم اما شاب من الشباب ويعني قال لي اخوانا قال لهم بقولوكوا ايه عشان اجي انا عندي شرط قالوا له ايه كان ألتر الزمالكاوي قال لهم في بابش للزمالك هتسيبون اخرج اتفرج عليه حاجي مش هتسيبوني مش جاي واحد من الشباب اللي كان معنا اصحابه سرقوا منه ليلة المعسكر البطاقة والمحفظة والفلوس والموبايل ليه هنسيبك تضيع واحد قال له بقول لك ايه احنا بنعصي ربنا مع بعض وهندخل جهنم مع بعض هتروح الجنة وتزيبنا ازاي هتتوب وتزيبنا ازاي تخيلوا يا اخواني تخيلوا ده واقع شبابنا يا جماعة ده واقع امة محمد ده واقع الشباب يا اخواني لما بتخيل النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في الازو التبوك كعب ابن مالك رضي الله عنه بعد ما شاهد بات العقبة بعد ما حضر الغزوات مع النبي حوالي تلاتين غزوة بعد ما جاهد في سبيل الله بعد ما بيت شعر واحد الفه دخل قبيل الدوس في الاسلام كعب ابن مالك استشعر ان بتبوغ طويلة وعن الروم والثمار على الشجر في المدينة مرضاش يخرج كعب ابن مالك مرضاش يخرج التمانين يوم بتوح تبوغ النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من تبوك نابع لكعب ابن مالك كعب ابن مالك راح هو بيرتجف في المسجد النبي بصله سأل سؤال واحد قال له يا كعب يا كعب ما خلفك يا كعب ما خلفك دين ربنا كان محتاج لك وكان محتاج انك انت توقف معاه اللي خليك يا كعب تتخلف عن مصر دينك يا كعب ما خلفك كنت مع واحد من اخواني في القاهرة من ايام وبيكلمني بيقول لي سافر اسوان نزل قرية في اقصى جنوب اسوان كان عايز يدخلها بيقول لي قالوا له اوعى تدخل القرى دي قال لهم ليه قالوا له لان الشيعة شيعوا الناس اللي فيها لو دخلت ممكن يقتلوك يا كام ما خلفك ما خلفك لما في سوريا يعملوا حفل اختصاب جماعي لمتين مسلمة لمتين مسلمة على السنة حفل اختصاب جماعي ولعفوا قدام امي لها يا نختصبك يا نختصب بنتك اختاري يا كعب ما خلفك ما خلفك ربنا ايه اصول قال لك السؤال ده في الدنيا لو النبي سأله لك في الاخرة لو النبي سأله لك في الاخرة لو النبي قال لك ما خلفك اللي خلك ما تنسوش دينك يا كعب ما خلفك لما بنت عرقية حفظة تلتاشر جزء من القرآن يدخل الامريكان العرق ويبنوا سجنة بغريب ويخضوها في السجن الجنود الامريكان يظلوا يختصبوا فيها البنت من القهر اللي هي فيه تفضل تخبط في الحيطة لحد ما تقتل نفسها يا كعب ما خلفك يوم يوم ما اتلت نفسها انت كنت فين وانت كنت فين يوم ما اليهود دخلوا شنين في فلسطين وعملوا مدبحة وقتلوا الرجال والنساء والاطفال انت كنت فين يا كعب ما خلفك شبابنا فين وقع الامة فين وشبابنا فين يا جماعة كنت في خطب الجمعة في القاهرة ولا داخل الخطبة والمساجد كلها بترفع نداء لا. لقيت مكان طبور شباب وبنات وفين ايه ده يا جماعة قالوا لي ده سينما سينما العرض بتاع الساعة 12 الدول يوم الجمعة الناس الأئمة على المنابر بتتكلم عن ربنا والشباب بستنى يدخل السينما ساعة صلاة الجمعة شبابنا وصل للدرجة دي لما جمع من الجامعات في القاهرة الشباب يعملهم سابقة في نهار رمضان مين اللي يفطر على أدفع حاجة مين اللي يفطر في نهار رمضان على مصاصة مين اللي يفطر في نهار رمضان على البانة ياخد جايزه يا كهب ما خلفك ما خلفك شبابنا وصل للدرجة دي يا اخواننا شبابنا وصل لدرجة ان هو ما عادش بيحسب عشان كده يا جماعة سبحان الله سبحان الله العظيم لما بتيجي تفكر تلاقي ان الوقت الخواتين بتاعت الشباب والبنات رسائل من ربنا للشباب رسائل من الله من اسابيع قليلة عارفين يا شباب البنت الله يرحمها اللي اسمها جهاد اللي عندنا في جمعة المنصورة عارفين جهاد الله يرحمها يعني اللي بيدخل عن نتو يعني قصة مشهورة من أسابيع قليلة يعني عربية في الجامعة داست عليها وهي وقفة قدام الجامعة ماتت الله يرحمها بنت في سنة أولى في رياض أطفال في تربية عندنا في جامعة المنصورة الله يرحمها جاد بنت في سنة اولة كلية ماتت انا عرفت بموتها فيعني اتأثرت جدا عشان الله يرحمها جهاد ماتت ويا صايمة جهاد ماتت بعد ما شاركت في تطلع قوفلة لسوريا اغاثة جهاد ماتت والشنطة بتاعتها مليانة وراء عن فلسطين وسوريا جهاد كان اميتها انها تصلي في المسجد الاقصى وصلوا عليها صلاة غائب جمعة اللي بعدها في المسجد الاقصى جهاد ماتت صعبت عليا وصعب عليا اهلاء الله يكون فعلهم فغيرت الندوة كان عندي ندوة في كلية التربية في جامعة المنصورة بعد ماتها 24 ساعة غيرت الندوة وسميتها الله يرحمك يا جاد الله يرحمك يا جاد كنت حاسس بيها وانا داخل الجامعة وأنا ببص البنات الجامعة وانا داخل الندوة هو فعلا الله يرحمك يا جاد الله يرحم كل إنسان شايله هم المهم عملنا الندوة كانت الندوة ليها إنه ربنا يوسع ليها قبرها بعد الندوة عرفت ان جهاد كانت بتعمل دعاية للندوة ديت قبل ما تموت باربعة وعشرين ساعة النجهاد كانت بتكلم البنات عن الندوة وكان المفروض انها تبقى واحدة من اللي حضروها قلت يا قعدى تتكلم عن الندوة هيش عارفة ان اسمها هيبقى الله يرحمك يا جهاد قعدى بتدعو ما هيش عارفة ان موضوعها إن احنا ندعي لها أن ربنا يوسع عليها قبرها كان ممكن أن تبقى مكانها كان ممكن أن تبقى مكانها كان ممكن أن أي حد مننا إنا يبقى مكانها جهاد لما اتخلطت بالعربية جيروا بيها على مستشفى الطوارئ ماتت في مستشفى الطوارئ الله يرحمها بنت شابه في حدثة عربية ماتت فجأة في مستشفى الطوارئ واحد صاحبي دكتور في مستشفى الطوارئ حكالي برضو عن بنت شبه في حدثة عربية ماتت فجأة في مستشفى الطوارق ولكن شتم ما بين موتة لما بتيجي حدثة مستشفى الطوارق في المنصورة الدنيا بتتقلب جوه حدثة ما تعرفش فيه ايه صاحبي بيقول انا من برا من وانا جوه المستشفى شامم ريحة برفان عاصفة جاية جوه بيقول جرينا اول ما الحدثة دخلت لقينا ام واب وبنتين شابتين الام ماتت والبنت ماتت والاب طلع لعينها المركزة فضلت بنت بيقول اول ما شفت منظرها وشفت العدوم الديقة وهي متقطعة ومنظر الدم مع منظر المكياج ورحت البرفان مع ريحة الدم وشعرها وهو مش متغطي بيقول اول ما شفت المنظر بيقول انا قلب اتقطع بقى كل همي انها تقول لا اله إلا الله وتموت فوجئ ان البنت نبض القلب توقف وهي المستشفى فجري بيها على اوضه الافاقه حقن ادريالين في القلب صدمات كهربائيه على القلب مجهود رهيب عشان القلب بعد ما وقف يرجع تاني بيقول انا كان هيجنني انها تقول لا اله إلا الله وتموت بس تقول لا اله الله بس ما تقابلش ربنا كده بس ما تقابلش ربنا بالمعاصي دي بيقول اخيرا النبض اشتغل اخيرا القلب اشتغل بيقول كلنا فرحنا وجرينا بالشزلونج اللي عليه نطلعها على لعنية المركزة عشان لما تفوق تقول لا لا إلا الله بيقول وانا بجري بيها فوجئنا ان ربط القلب اللي وقف شغلنا عن ان كان في شرخ في الجمجمة بعرضها كله بيقول واحنا بنجري بيها لقينا مخ الفتاة قدامنا على الشزلونج الله يرحمها دي ماتت ودي ماتت دي شابة ودي شابة دي في حدسة عربية ودي في حدسة عربية دي فجأة ودي فجأة ولكن شتان ما بين موتى وموتى شتان ما بين دي قابلت ربنا على ايه ودي قابلت ربنا على ايه كنت رايح درس قريب كان في دار مناسبات في بلد من البلاد فانا داخل فلقيت ميتب قال لا ده ندوة دينية مش ميتب فلقيتهم بيقولوا لي في بنت ماتت النهاردة انتحرت عندها 17 سنة قلت لهم انتحرت ليه قالوا لي عشان حبيبها اللي بتحبه اهلها مرضوش يجوزولها شربت صم وقتلت نفسها في نفس الايام كان واحد صاحبنا اسمه محمد زكريا الله يرحمه شاب قدوكو كده يا شباب لما سمع عن المجازر اللي في سوريا والعشر تلاف طفل اللي اتدمحوا حتى الوقت في سوريا سافر يا هناك وقتل في هذه الايام نحسابه شهيد والله حسيبه قلت سبحان الله دي ضحط بعمرها وده ضحط عمره دي ضحط بنفسها وده ضحط نفسه ولكن شتان ما بين تضحية وتضحية شتان ما بين ديها تقبل ربنا على ايه وده هي قبل ربنا على ايه يا جماعة وانا طالب زيكم كده يا شباب وقلبي زيكم كده مليان احلام بقى. انا عارف الشباب والبنات اللي عاديين قدامي. قلوبكم مليانة احلام. مليانة امال. ربنا يبلغكم مما يرضي امالكم يا رب اللهم امين. قلوب مليانة احلام. وانا لسه داخل الكلية. والدنيا بقى يا عم والكلية والعيشة. وعيش حياتك والدنيا مفتوحة. يعني دنيا جوا الجامعة. الحاجة اللي خلت الواحد يلتزم. وانا ادوكو يا شباب. ما كانش ان حد كلمنا عن النار ولا حد يكلمني عن الجنة ولا حد يكلمني عن القبر عارفين اكتر حاجة كانت سبب في التزام الواحد ايه اكتر حاجة كان خوفي من الندم الرهيب اللي انا مش هسمح نفسي فيه وانا بموت لو عشت حياتي على المعصية وجيت ساعة الموت حسبت نفسي وندمت على العمر اللي راح وانا ندمان عليك بس خلاص انا ضيعته كان عندي فرصة بس ضاعت كان عندي فرصة بس راحت عارفين الشيخ احمد جلال الشيخ احمد جلال ربنا يحفظه من يعني الدعاء المعروفين يعني فضل الله شيخ احمد جلال ام اتصلت به قالت له الحقنة ابني بيموت ابني بيحتضر بيحتضر بحقه حقيقي بيموت بحقه حقيقي مش بيموت يعني تعبان بيقول دخل لقى فعلا شاب بيموت فبيقول قرب جنبه على السرير وقعد يقول له حبيب قلبي رحمة ربنا واسعة رحمة ربنا كبيرة قاعد يكلموا على رحمة ربنا بيقول فوجي ان الشاب بدأ يبكي ويصرخ ويقول له رحمة ربنا دي مش لينا رحمة ربنا دي مش للزي انا زنيت انا شربت مخدرات انا عملت كل حاجة شيخ احمد جلال بيقول قاعد يططب عليه وقاعد يذكروا بايات رحمة ربنا واحد يسعفوا ربنا وايات مغفرة ربنا الشاب هيدي خالص وسكت بيقول شوية هاين تاني وبدأ يصرخ تاني طب المخدرات طب والمخدرات طب المخدرات طب, طب الزنا وكانت آخر كل منطقة ومات مات وهو بيتحصر على عمره اللي راح مات وبيتحصر على الأيام اللي كان ممكن يهرب فيها من ربنا ولكن ضيع عمره فيها فيه عمل بيها ايه مات وهو مقهور على الأيام اللي راحت عارفين صديقي ودفعتي دكتور عبد الرحمن الصاوي طبعا عارفينه كان في بلد من البلاد جنبنا وهو خارج قالوا له في ام ابنها مات فجأة مات قبل امتحانات اللي بشهر واحد تعالى عشان تعزيها تعالى قل لها كلمتين يصبروها سبحان الله العظيم بيقول راح فبيقول دخلت لقيت الام شكلها صابر ومحتسب بفضل الله ولقيت اصحابه قاعدين على جنبه منهارين من البكاء فبيقول لقيت اصحابه اللي عايزين حد يعزيهم فبيقول لي دخلت على أصحابه عشان أعزيهم وكلمهم كلمتين يصبروهم بيقول لي شوية وبدأوا يفتحوا له قلبهم فبدأوا يقولوا له صاحبهم مات إزايش قالوا له احنا كنا صهرانين كلنا بنذاكر مع بعض في شقة صاحبنا ساكن لوحده واهله قاعدين في دميات الجديدة هو ساكن لوحده في الشقة دي قاعدين بنذاكر معاه واحنا في نص الليل واحد مننا قال ما تيجوا نجيب فيلم من الأفلام اللي على نص مليون موقع قاذر على شبكة النت على نص مليون موقع اباحي. السنة الشرعية أفلت المواقع دي وعندنا في مصر لسه بتأفلت السنة الشرعية قال لي دي بتضمر الشباب يا ما شباب يقول لك المواقع دي دمرتني. المواقع دي دبحتني المواقع دي ضيعتني يا ما شباب كان فاكر إن يدخلوا على المواقع دي وهو في المعاصي كان يخلي سعيد ولما دخل فيها عارف انه بقى اتعس انسان في الدنيا يا ما كان معتقد انه ساعدته انه يكلم بنت معينة ولما مشي معاها بقت هي سر الظل اللي هو في, في الدنيا ما تردش النهاردة لا مش عارف ايه بكرة لأزع بعده يا ما شباب كان معتقد ان المعاصي تعالى اي حد يجين هنا هو ويشاورل على اي معصية بيدي اي معصية مهما كان الناس معتقد انها فيها سعادة وتعالى نشوف اللي مشوا في طريق المعصية دي وصلوا لإيه اللي مشوا في الطريق ده عملوا إيه في الآخر قعد مع صحابه قالوا له احنا كنا صهرانين بنذاكر ليلة قبل امتحانات آخر السنة الشهر واحد في نص الليل قال ما نجيب فيلم من الأفلام اللي على نص مليون موقع إباحي نتفرج عليه وجبنا الفيلم اتفرجنا عليه صاحبنا شهوته فارت. قام دخل الخلاء ليقع في العادة المسمومة في العادة السرية في العادة السيئة بيقول عشر دقائق ما خرجش تلت ساعة ما خرجش نص ساعة ما خرجش بيقولوا قلقنا عليه ندينا عليه ما ردش خبطنا على الباب ما فتحش كسرنا الباب دخلنا لانا صاحبنا ميت واخر حاجة قابل بها ربنا هذه العدل مسمومة واخر حاجة قابل بها ربنا الصور الحرام اللي اتفرج عليها سبحان الله من عاش على شيء مات عليه من عاش على شيء متعليه يا اخوانا ده قانون يا جماعة قانون اللي بيعيش على حاجة بيموت عليها، اللي بيعيش على شيء بيموت عليه زي شاب. طاير على طريق الساحل الشمالي طاير بقى رايح هيسندباي رايح جول بورتو رايح حفلة للكينج رايح اي حاجة من الحاجات اللي الشباب بيروح هناك يحصي ربنا بيها سبحان الله العظيم شاب من الشباب يعني فطاير بالعربية بتاعته ومشغل اغاني على على صوت وبيمني نفسه بايام حلوة وعايش حياته عادي وهو طاير العربية عملت حدثة العربية طبقت بقت كرة صفيح هو محبوس جواها جابوا الناس من شار قعدوا ينشروا في صفيح العربية ثلاث ساعات على ما عرفوا انهم يطلعوه هما لما طلعوه كان مات على ما طلعوه كان مات ولكن الأضية مش انه مات والقضية مش ان المتصابه الأضية القضية الكلمة اللي كان بيصرخ بيها من جوه صفيح العربية وهو بيموت الكلمة اللي كان بيصرخ بيها عارفين كان بيقول ايه شباب عارفين من جوه العربية كان بيقول ايه هو بيموت كان بيقول انا مش عايز اموت كده انا مش عايز اموت كده لما سمعت الكلمة دي قلت سبحان الله لما انت مش عايز تموت كده عيشت كده ليه ما هو قولي هيعيش كده هيموت كده زي المغني اللي في القاء معاه بيسأله نفسك في ايه قال له ما اقول لكم بس ما حدش يعلق على الجابة انا مش عايز اموت كده طب يا ابني ما انت هتعيش كده هتموت كده يا اخواننا دي قوانين اللي بيعيش على طاع بيموت على طاع الشيخ كشك الله يرحمه عارفين مات ازاي ساعات بتشوف متات. تقول الموتة دي ما يتعمل لهاش ميتب الموتة دي اتعمل لها فرح الشيخ كشك يوم الخميس بالليل نادى ابنه قال له يا ابني النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عنده كم سنة قال له 63 سنة قال له الحمد لله أنا النهاردة تمت 63 سنة تاني يوم صلى فجر الجمعة يا ترى كم واحد فينا وكم واحدة صلى الفجر النهاردة يا جماعة تاني يوم صلى فجر الجمعة وقعد جلسة الضحى يذكر ربنا لحد تلوها الشمس اجر حجة وعمرة اجر حجة وعمرة بعد كده نادى زوجته قال لها أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام الليلة في الرؤية شفت ايه قال لها شفت ان النبي عليه الصلاة والسلام واقف وجامions سيدنا عمر بن الخطاب والنبي امرني ان انا سلم على سيدنا عمر سلمت على عمر ووقعت ميت ما بين النبي وعمر النبي عليه الصلاة والسلام غسلني باؤى زمالته قالت له انت بتحكيه للحلم الوحش ده لا اتدايك من كلمة موته وتغسلته قال لها ومين قالك ان ده حلم وحش ومين قالك ان انا ما اتمندش ان انا موت الموت دي سبحان الله قام ياخد غسل الجمعة وخرج قال يصل ركعتين قبل ما ينزل لصلاة الجمعة قبل ما ينزل يبكر لصلاة الجمعة وهو في الركعة الاولى نازل السجدة الاولى مات مات الله يرحمه الموتى دي يتعمل لها فرح ولا يتعمل لها ميتة الموتى دي يتعمل لها ايه الموتى دي مين اللي يشتري ان الموت ووسياجد لسه أخ من دخل على والده لأ والده ميت وهو ساجد كان في العمرة يعني واحد من الناس في مسجد التنعيم يعني الإخوة بتصلي جنبه والكل أحرم وخلاص ونوى العمرة والراجل نزل سجد الناس قامت وهو ساجد قبلوا الرجعة الثانية وهو ساجد صلوا التحيات وهو ساجد سلموا وهو ساجد بيهزوا مات مات وهو ساجد وهو محرم يبعث يوم الايامة هو بيقول لبيك اللهم لبيك الموتى دي تتشرب كام واحد من اصحابنا في المنصورة ساب زوجته في البيت ونزل راح شغله البيت وقع زوجته ماتت الله يرحمها وهم بيشيلوا الانقض لقوا زوجته مسك المصحف وحضناه وهي ميته اخر حاجة قبلت ربنا بيها كانت المسك كتاب الله كانت التلاوة في كتاب الله كانت الاراية في كلام الله يا جماعة الخاتمة محصلة الحياة اللي عاش على معصية هيموت على ايه معصية واللي عاش على طاعة هيموت على ايه على طاعة اللي هو بيموت بيقولوله قول لا اله الا الله قال لهم هتنفعني بايه وانا عمري ما سجدت له ولا سجدة واحدة يا ولا سجدة شاب بداخل المسجد قريب قاعد يعيط لما الاقامة اقامت فاللي جنبه بيقوله بتعيط ليه قال له انا بقالي 5 سنين عمري ما دخلت مسجد عمري ما سجدت لله ده لحق وهو عايش الثاني وهو بيموت قل لا اله الا الله قال له ما تنفعني بايه وانا عمري ما سجدت له ولا سجدة واحدة واحد بيقول له عند الموت قل لا اله الا الله قال لهم هعمل بيها ايه وانا عمري ما سبت معصية الا وعصيته بيها وعمري ما فيه ما سبت معصية تخدم الله إلا وعصته بيها واحد أيام سلم إكس لما غرقت فواحد من شيوخنا جري على الغرق يغفهم فلا واحد بيموت فبيقول له قل لا إله إلا الله قال له الشمطة الفلوس يا عم إحنا فيه ولا فيه قل لا إله إلا الله قال له الشمطة الفلوس شاع عمري بيقول فضل يقول الشنطة الفلوس شاء عمري لحد ما مات لحد ما مات يا اخوانا يا جماعة لحد امتى يا اخوانا لحد امتى هنفضل وقفين مزبزبين يا جماعة لحد امتى هنفضل مترددين في علاقتنا بالله انا بكلم كل واحد وكل واحدة عادين قدامي سواء شاب واول مرة يجي او واحد فاكر انه بقاله خمس سنين ملتزم او منتقبة او عايزة تتحجب انا بكلمكو كلكو يا جماعة يا اخوانا ربنا يستهل اكتر من كده مننا في حياتنا ربنا لازم يبقى اغلى من كده في حياتنا ليس كمثله شيء ماهوش معلومة ربنا قالها في القرآن ده قرار قرار انت بتاخده في حياتك قرار انت بتاخده في حياتك ان ما فيه زي ربنا شيء في حياتك ان ما فيه الناس بتسيمي للتزام ليه؟ الناس بعيدة عن الطاعة ليه؟ الشباب الصحة القوة ما بيصومش ويقومش ليه؟ واحد من السلف وهو بيصلي قيام ليه؟ وهو ساجد طول في السجدة قوي طول في السجدة فنام فحلم ببرأة في غاية الجمال زوجته في الجنة وهي بتركله برجليها وبتقول له حبيبي يا ربي رجالة حبيبي أتنام وأنا أربى لك في الخضور حبيبي أتنام والله ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم يا حبيبي مش دي كلمة اللي الشاب قاعد يعيني على الفيسبوك والاسكايبين برح 12 ساعة مستني ان واحدة تقول له حبيبي مش دي كلمة اللي بنات كتير قاعدين في الجامعة برة مستنيين ان شاب يقول لها كلمة الحب ده ايه مش دي كلمة اللي الشباب نفسه يسمحها مش دي كلمة اللي الشاب والبنت يقول لك انا نفسه حبه واتحب تتقلل وهو في قيام الليل تتقلل وهو ساجد بين قليل ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا المتعة الحقيقية في الدين المتعة الحقيقية في الطاعة يا شباب انتم معظمتم أبوه ما سبلوش شقة يجوز فيها صح؟ ما سبلوش فلوس يبدأ بها شغل بعد تخرجه صح؟ مش عارف هيعمل ايه؟ يعني معظم اللي في القاع الوقتي هيبدأ حياته من الصفر هيبدأ حياته بعد التخرج من الصفر عبد الرحمن بنعوف لما هاجر من مكة للمدينة والمشركين خدوا كل فلوسه هيروح من المدينة من الصفر لم اتجوز ولا عنده بيت ولا معه فلوس ولا معاه اي اسباب معيشة راح بدأ يتاجر بدأ يشتغل من الصفر بدأ نقل لكل شاب هيبدأ حياته من الصفر بيقول لهم بيقول لكم اللي مع ربنا ربنا بيعمله ايه اللي مع ربنا يا شباب اللي بيختار ربنا يا بنات ربنا بيعمله ايه الكلمة رهيبة قال فننتو اني فننتو اني لو رصات حجرا لوجدت تحته ذهب بيقول انا من كتر ما ربنا فتح عليا في الرزق اتهيالي ان انا لو شلت حته طوبه من الارض هلاقي تحتها ذهب ذهب هو ربنا بيدي ذهب ربنا بيدي كل حاجة يا ابني ربنا بيدي كل حاجة يا بنتي احساس انك ملتزم احساس انك مع ربنا عارفين يعني ايه احساس ان انت لك ضهر احساس ان انت ليكي سند احساس ان انت معاك اللي مش هيسيبك ولا هيتخلى عنك احساس ان انت والشباب كلهم في ازمات هتقف من ايدي في الطلت الاخير وتقول يا رب الصبح ربنا يجيب دعائك، احساس انك مش هتسيبه فمش هيسيبك انك معاه فهيبقى معاك انكم هتردو فهيرضيكم احساس الالتزام يا جماعة احساس ما يتوصفش من ايام وانا معد جنب حوض الحمام عندي في البيت فلقيت نقطة مية وجواه حاجة فببص على الحاجة اللي جواه نقطة المية لقيتها نملة نملة وقعت في نقطة مية بتغرق بتغرق في ايه نقطة مية بس بالنسبة للنملة زي ما انت كده تقع في البحر الاحمر كده بالنسبة للنملة بتغرق عاملة زي البحر فصعب علي النملة فقعدت بالراحة بصدع ايدي الصغير احاول ان انا شلها وانقذها فزوجتي معدية فبتقولي انت بتعمل ايه فبقولها انا بنقذ حياة نملة نملة بتغرق في نقطة مية وانا بنقذ حياتها فهي بصة كلا ما استغربها بجد بجدني ولا ولا في سلامتك فات ويفتك اخواننا يعني فعلا موقف مؤثر الله يا جماعة اننا عامل زي النملة دي انت عاملة زي النملة دي انت عامل زي النملة دي شوية المشاكل اللي في حياتنا احنا بنغرأ فيها الله الله قادر انه ينقذك من المشاكل دي اسهل من انت قادر انك تنقذ النملة من نقطة المية بصبع ايدك الصغير يا ابن انت لك رب كريم يا ابن انت لك رب قريب انبالح واقف بصلي كده؟ قلت بصلي ركعة ويت؟ مش قادر يا جماعة انا الواحد كل ما يستشعر انا واقف من ايدين مين؟ والله ما قادر ان انا حتى اقرأ قرآن يا رب اما تفتكر اسم الله القريب ياه انت يا رب تجد قريب مني يا رب انت اقرب لي من اي حد في الدنيا؟ يا رب انا كل واحد مننا له حد اول ما بيفرح هو اول واحد بيجرى عليه. اول ما بيزعل هو اول واحد بيجرى عليه. يا رب انت اقرب ليا من كل جلب. انت اقرب اقرب ليا من الدنيا كلها. انت لما بيكون تعبانة ومهمومة وبتبكي بتبقي عايزه ايه عايزه واحدة قريبة منك يعني قريبة يعني تفهمك يعني تقدرك يعني لما تحكي له مشكلتك ما يتريقش عليك يحاول يساعدك يقدر معاناتك يقدر آلامك وأمالك ربنا بيقولك أنا القريب أنا اللي لو عايزت ناجي ناجيني انا اللي لو عايز تشتكي اشتكي لي انا اللي لو عايز تبث همك بث همك ليها انا اللي لما تفرح اول واحد تجري عليه انا اللي لما تزعل اول واحد تجري عليه انا اقرب ليك من كل الناس انا اقرب ليك من كل قريب الله يا رب لما افتكر اسم الله الولي الولي الواحد يبقى يروى من طول يا مريم بنتي مريم في ثانيه ابتدائي لما باعد اشوف مريم وهي نايمه ويه اقول سبحانك يا رب البنت نايمة بايش عارفة إن أنا انا ولي امرها يا جماعة يعني لو المدرسة حصل حاجة هتقول لمريم هدي ولي امرك اللي هو انا اروح لها لان وليها امرها اعدى خطط احسن مدرسة تدخلها ايه احسن محفزة القرآن تحفزها ايه احسن صحبة ليها اعرفها عليهم مين احسن كتاب قصص اطفال يفدع في حياتها تسمعوا ايه انا قاعدى خطط لها المستقبلها وهي مش حاسة بحاجة وهي نايمة وبتسحق وبتاكل وتروح المدرسة مش فاهمة مش فاهمة انها لها وليش ليه ولي قاعد يرتب لها أحسن حاجة مستقبلها تخيل بقى لو ربنا بقى معك كده وأعظم من كده تخيلي لو ربنا تولى أمرك تخيل لو ربنا بقى الولي ليك لو ربنا اللي رتب لك لو ربنا اللي خطط لك لو ربنا هو اللي رتب لك حياتك لو ربنا هو اللي دبر لك حياتك لو ربنا هو اللي صنعك يقول لك فلان ده صنع امريكا امريكا اللي علمته وصنعته وفتحت له الشركة اللي هو فيها تخيل لو انت بيت صنع ربنا تخيل لو ربنا بقى ولية تخيل حياتك هيبقى شكلها ايه لما اتدبر يا جماعة في اسم الله الرؤوف اقول يا ربي يا ربي رؤوف يا رب اسم الله الرؤوف ده من أجمل الأسماء اللي اللي زي زيه واللي زي العصاه اللي زيه يحبه عارفين اللي يا شباب أصل الشاب لما يعرف مشكلة يقول لك تبانا دع ربنا ليه أصل انا ما استهلكش يديني عارفين اسم الله الرؤوف عشان اللي ما ده له عشان اللي زي عشان اللي عارف إنه ما يستهلكش ياخد عشان اللي عارف إنه ما يستهلكش ربنا يديله بس الطالب لما بيسقط يقولوا له يا عم اديله درجتين رافه رافه يا هو يستاهل سقوط ما يستاهلش النجاح بس الرقفه عدته بس الرقفه طلعتها من المشكلة اللي هي فيها بس الرقفه نجاتتك من اللي انت فيه واحد صاحبي بيقول لي انا لما اتجوزت قعدت سنين ما خلفتش صديقي كان شاب ضايع الى الله. والتزم. بيقول لي قعدت سنين ما خلفش. طبعا العادة السرية بتجيب عقم. ده ده طبيا. والتدخين بيجيب عقم. والموقع الاباحية بتجيب عقم. وكل ده الشباب فيه. فالوقت اتعقم بقى منتشر وسط الشباب. بيقول لي لما اتجاوزت ما بخلفش. زوجتي ما بتنجبش. بيقول نظرة ابويا. وقلبه مليان حزن واعني مليان حزن علي ما قطع قلبي. نظرة والدته وهي محصورة عليه. نظرة ده وهو بينفوت عليه واحد واحد وكل يقول له انت سليم بس ربنا بقى لسه ما ازنش بيقول الزل اللي انا عشته عشان حتى تعيل عايز حتى تعيل ومش عارف اجيبه حت تعيل بيقول لي اللحظة اللي تكتشف فيها ان مفيش حد يقدر يعمل لك حاجة اللحظة اللي تكتشف فيها ان مفيش حل غير كلمة يا رب بيقول لي ساعتها اول مره احس انا بعيد عن ربنا قد ايه انا وحش قد ايه انا ما استاهلش قد ايه بيقول بس ما كانش قدامي حل غير ان انا اقول يا رب راح عمل عمره واستغفر بالله بيقول لي المفاجاه ان ربنا اداني المفاجاه ان ربنا اداني الولد اللي كان نفسي فيه لما دعيتوا بيقول لي وانا بقول بشر عبد الرحمن انا ما كنتش فرحان بعبد الرحمن انا كنت فرحان بربنا انا كنت فرحان ان انا ليا رب يقدر يبيني لما كل الناس تعجز لأننا يا رب رؤوف رؤوف حتى أنا وأنا ما استهلش لما أعف على بابه هيديني يا شباب الكلام عن ربنا ما بيخلص والكلام عن الجنة والنار والأخرة ما بيخلص والكلام عن حسن وسوق الخاتمة ما بيخلص يا شباب اللي قاعدين على المنصة الوقت معاكم أكتر ناس بيحبوكوا في الدنيا أكتر حد خايف عليك في الدنيا هو اللي واقف في الوقت بيكلمك على ربنا أكتر حد بيحبك في الدنيا هو اللي هيكلمك على ربنا والله والله العظيم يا شباب والله لو تعرفوا احنا بنحبك قد ايه لو تعرفوا الناس اللي بيكلموك على ربنا بيحبوك قد ايه لو تعرفوا أنا لما بشوف شاب بيقرب من ربنا أنا ببقى مش عارفة نام الفرحة لما بشوف شاب بيضع وبيغرق ما تتخيلوش كآبة اللي الواحد بيبقى تبقى نازلة عليه يا جماعة انتو صروة الإسلام انتو دم قلب الإسلام لو النبي عليه الصلاة والسلام جي الوقتي هيمكن من الفرح بيكم هتفرحوا النبي عليه الصلاة والسلام بيكم يوم الإيامان هتفرحوا النبي بيكم في الدنيا هتفرحوا ربنا بيكم من فوق سبع سماوات بالتوبة الصادقة يا ما فيش حد يستاهل غير ربنا فيش حاجة تستاهل غير الجنة يا شباب عايزين نفوق عايزين نعهد ربنا الوقتي ان كل واحد مننا وكل واحدة مننا يجدد التوبة صادقة مع الله يعهد ربنا يعهد ربنا انه هو معاد شهيدة ربنا ظهره في حياته التوصية اللي عايزة أقول لكم قبل ما دكتور ياسر ربنا يحفظه من اسد في الازهر ربنا يحفظه ويبارك فيه يعني قبل ما يعني يبدأ يذكرنا بالله جزا الله خيرا عارفين يا شباب عارفين ده استوانت ايامنا الحلوة استوانت المعسكر اللي ما كان يعني لا يعلم ما به الا الله سبحانه وتعالى استوانت الايامنا الحلوة المعسكر بتاع اسكندرية عملنا فيه 12 بطولة رياضية للشباب وحفلة فنية مش عاف حفلة سمر والدروس دينية وافتح لقلبك اللهم لك الحمد كان سبب في تغيير ناس كتير اللهم لك الحمد كانوا ضيعين لسه في درس الجمعة درس السبت بتاعي في المنصورة جاي لي الاسبوع اللي قبل اللي فات مغني من الزئزئ تائب بيقول لنا دخل على جوجل عايز ادخل على اه اه الطريق الى الات فيلم الطريق الى الات فبيقول لي بكتب على جوجل الطريق الى اما طلعه الطريق الى ايه الطريق الى الله اسم الموقع اسم شبكة الطريق الى الله يعني يعني يعني حاجة من اغلى الحاجات اللي على قلب الواحد في الدنيا وانا انا الوقت بكلمكم انه كلكم تدخلوا عليها وما يعديش يومين لو تسمعوا درس عن ربنا فيها الى ان الله بيقول في ام الطريق الى الله بيقول لنا اصلا لا اعرف دعاوة لا اعرف ولا اعرف اسم حد منكم اصلا بيقول لكم انت داخل اشوف ايه الطريق الى الله ده ما مخنوق بيقول لنا كنت بفطر واتغدى واتعش حشيش وخمور ومسبقيني في بلدي كازانوفا من العلاقات المحرمة اللي هو فيها بيقول لنا كنت حاجة لا تتخيلها فدخل على طريق لله فبيقول لقيت قدامي بانر كده مكتوب عليه كيف انتشر كينتاكي كيف انتشر كينتاكي ده مال دائمة ده درس انا بالدعلى قناة امجاد كده من اسبوعين عن الدعوة الى الله ان كينتاكي انتشرت انتشر لما الناس اتكلمت عن كينت فالناس مش هتحب اكل اكتر ما احنا بنحب ربنا فالدين مش هينتشر غير لما نتكلم عن ربنا فبيقول دخلت اشوف ايه كيف انتشر كنتاكي فالقيتك بتتكلم عن معسكر ايامنا الحلوة والسيدي بتاعه قمت داخل على معسكر ايامنا الحلوة والسيدي بتاعه على شبكة الطريق الله بيقول دخلت فلقيت المطرب ايمن العطار ده كان مطرب تاني معانا وقت الحفلة كانوا عرضين عليه حفلة في لبنان بخمسة وتلاتين الف دولار يرجع يغني تاني ربع مليون جنيه ورفضت جزاه الله خيرا فبيقول لما سمعت كلامه قصت توبتو بيقول قلت هو ده الصح هو ده اللي بيفكر صح وقررت ان انا اجي قال لنا عشان اجي لك النهاردة انا كاسر اربع شرايح اربع شرايح اتكسرتهم عشان احرق السفن بينه وبين اي معصية قلت جزاك الله خيرا هو ده الصح الموقع ده جماعة مئات الالوف من الشباب والبنات التزموا والتربهم بسبب الدروس اللي فيه مين بقى وطبعا الشباب كلهم الوقتي يعني ايه يعني في النت اساذة ما شاء الله مين بقى يا عاهد ربنا انه يدخل على الموقع ده. إلا لو ما بدخلش على النت بقى وده حاجة الوقت نادرة إنه يدخل على الموقع ده النت زرار تتك عليه دخل الجنة وزرار تتك عليه دخل النار يدخل على الموقع ده زي ما الشباب سمعوا للعمراوي والطمراوي زي ما الشباب سمعوا أغاني كتير يسمعوا ربنا بقى هتدخل هتلاقي كل الإرهابيين مستنيينك أي إرهابي نفسك تسمعه هتلاقيه تدخل تسمع عن ربنا! مين يا شباب يعاقد ربنا? يرفع ايده! عهد أمام الله! انه يدخل! لا البنات ترفع ايدها يا كمان! إلا لو البنات مadyدخلوش! إلا البنات. مين يعاهد ربي.. لا مابصش عبانة تبص علي أنا! بنات تبص على البنات والولاد تبص على الولاد مين يعاهد ربنا? انه يدخل ويسمع دروس دين! ربنا يغير له به حياته! الآن لا لا لا! يا عم الام ربي دقنه وفاكر انه مش شاب ريوش ولا ايه يا عم ده انت محتاج تسمع اكتر ارفع ايدك اللي هيرفع ايده يبقى تورط يا جماعة خلاص خلاص نزلوا ايك خلاص انتوا كده اتدبستوا الحمد لله وشكر لله ربنا يحفظكم يا شباب ربنا يبارك فيكم ربنا يجعل مستقبلكو انجح مستقبل في الدنيا والاخرة ربنا يتجوزكم يا شباب ربنا يتجوزكم جوازة صوبر تحل من على حبل المشن ربنا يتجوزكم يا بنات والبنات تقعد في البيت بقى ونخلص نخلص بقى بدل ما الشباب قاعد يقول الفتن الفتن يا عم الفتن مين يا عم خلوهم يتجوزوا قولوا يا رب البنات تتجوز كلها يا رب يا رب ربنا يتجوزكم يجوزكم أزواج وصنوكم ويحفظوكم ويعرفوا قمتكم ويخلوكم ملكات في بيوتكم ويخلوكم تاج على رأسهم لأني دي امتك في دين ربنا ربنا ينجحكم ربنا يوفاكم ربنا يبارك فيكم انا لو قعدت اتكلم معاكم مش اخلص كلام لان انا طول ما انا عيني والله يا شباب طول ما انا بمل عيني من الشباب والواحد يعني يعلم اللي بيحبوك وقدي ايه يعني وفرحان بالقعدل يقدي ايه يعني ولو خيرت ما بين هذه الندوة وما بين مليون جنيه لاخترت فورا بلا تردد لا بقى خلاص بقى ان كده خلاص لاخترنا هذه الندوة بلا تردد انت لو خيرتوا بينها وبين مليون جنيه تختاروا ايه سبحانك <تصفيق> اللهم والحمدك شدوى لا اله الا انت استخر يا كعب ما خلفك آه هذه آه كلمات لي ولك ولكي لابد أن نجعلها منا دائما على بال لابد أن نجعلها دائما منا على بال نشكر فضيلة الشيخ الدكتور حزم شومان على هذه الكلمات المباركة مسكوا ختام من اليوم محاضرنا آه الثاني آه فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الفقي وهو طبيب وداعية أيضاً استاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح فليتفضل مشكوراً مأزوراً معاناً مسدداً نحق الشيخ حزم وتكلم ونواف مع أني مش متعود أن أتكلم ونواف لكن يعني التشبه بالكرام فلاح. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبعد فأنا أولًا أدعو الله عز وجل وأنتم أمنوا معي اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير والطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم دبر لمصر وأهلها فإنهم لا يحسنون التدبير والطف بمصر وأهلها فيما جرت به المقادير أنا والله العظيم من كل قلبي أتمنى أن الدكتور حازم يعد يتكلم وإن أنا أسمعه ولا أتكلم ويعني الدكتور حازم يجيد فن مخاطبة القلوب ويعزف على أوتارها للوصول إلى الله سبحانه وتعالى والوصول لربنا سبحانه وتعالى غاية من أعظم الغايات الوصول لربنا تبارك وتعالى هدف كل إنسان عاقل كل إنسان يعلم مما خلق وإلى أي شيء يصير الوصول إلى الله سبحانه وتعالى هدف كل إنسان يعرف أن لهذا الكون رباً وإلهاً لم يخلقه سداً لم يخلقه عبثاً وإنما خلقه عز وجل لغاية وهدف الوصول إلى الله سبحانه وتعالى هدف الذين يحبون النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوصول إلى الله سبحانه وتعالى علامة أصحاب القلوب الطاهرة أصحاب القلوب النقية وأنا لو عاوز أتكلم عن اللي عاوز يروح لربنا سبحانه وتعالى ما أقدرش أنسى أبدا إن الدين ده صدر أهله بصدر معينة الدين ده عمل مننا شكل مختلف ده مش من كلامه ده كلام ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقول في محكم التنزيل عز من قائل حكيم خبير قال صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله تعرفين الصبغة اللي هي اللي هي ايه اللون اللي بتتلون بيت الصبغ به الهدوم اه زي ما الهدوم لها صبغة فال أيضاً ربنا سبحانه وتعالى يصبغ أهل الإيمان بصبغة معينة الصبغة دي ممكن تسميها الشخصية الإسلامية تقدر تسميها صاحب الهدي المصطفوي تقدر تسمي صاحب الشخصية الإسلامية الإنسان الذي تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورحمة الله الشيكشك الذي ذكرنا به فضلت الدكتور حازم هو صاحب القولة المشهورة في خضب الجمعة وهو يقول هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المدرسة دي صبغة بتجعل الحياة مختلفة صبغة للرجل والمرأة وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال يعني أي حدا نقولها على الرجال؟ هي بالضبط تحط علامة تساوي وتضع كل النساء الناحية التانية وإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فإن نداء الإيمان للمؤمنين متوجه إلى الرجال والنساء على حد سواء صبغة إسلامية صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة دا سؤال ومن أحسن من الله صبغة استبحان ليس على وجه من يطلب الإجابة وإنما على وجه من على وجه من يؤكد أنه لا أحد أحسن من الله صبغة سبحانه وتعالى لكن ربنا صبر صبرنا إزاي صبرنا لما قال لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أدي المهمة اللي ربنا خلقنا على شنها واللي من أكلها بنتذكر اللي مات واللي عاش واللي انتحر واللي راح واللي جه عشان أوصل في النهاية لهذه الرسالة الرسالة إيه, إيه الرسالة تعرفين إن أي مؤسسة من المؤسسات اللي في التجارة بقى لها فISION وMISSION الفISION دا الحلم الذي يريد الذي تريد هذه المؤسسة أن تصل إليه. والرسالة الميشن عبارة عن إيه؟ دي الطرق والإجراءات اللي حيستخدموها عشان يحققوا الفيجن دي فإحنا رسالتنا العبودية والفيجن بتاعتنا الفردوس الأعلى من الجنة الميشن اللي حنوصل بيها للفيجن دي ما الذي سنفعله في ساعاتنا في ليلنا ونهارنا في صبحنا ومسائنا في حلنا وترحالنا في زواجنا وعذوبتنا، معانا أولاد أو معناش أولاد في الصيف أو في الشتاء في المزكرة أو في الأجازة كل ده اسمه إيه؟ اسمه رسالة رسالة دي هي إيه؟ هي العبادة العبادة دي يا أخوانا ما هيش الجامع بس وما هيش القرآن بس الرسالة دي العبادة دي ما هيش الصيام بس الرسالة دي ما هيش اللبس بس لا الرسالة دي هي بناء الشخصية الإسلامية أنت هنا في كلية إيه؟ كلية إيه؟ تربية يعني إيه تربية؟ تربية يعني إعادة بناء الإنسان آه. المدرس اللي بيتخرج من كلية التربية يطرى بيدي فيزي بيدي كمياء بيدي لغة عربية بيدي إنجليزي بيدي فرنساوي هو طالع يعمل إيه؟ طالع يفض مع الإنسان طالع يعيد بناء هذا المجتمع أنت أهم إنسان في البلد دي والله العظيم ودي مهمة المعلمين كل المصلحين وكل القادة العسكريين الباردين كانوا معلمين رومل نفسه عارفين رومل تعلم الصحراء القائد الألماني الهمام اللي استطاع أنه هو يخدع الحلفاء ويوصل عشان كان ممكن أنه هو يحقق لألمانيا انتصار رهيب جدا في الحرب دي ويهزم كل ويقطع كل امدادات الإنجليز لولا يعني عجرفت هتلر ورغبته في أنه هو يستولي على روسيا المهم أنا عايز أقول لك أن المعلم المدرس ده أهم مخلوق في الدنيا خذ بالك أن المعلم ده مش بالضرورة اللي واعي في الفصل لا ده اللي عنده قدرات التعليم واللي عنده قدرات التدريس ده القائد في المعسكر ده مش هقول لك الخباز في الفرن ده الدكتور في العيادة ده وكيل المدرسة ده عميد الجامعة رئيس الجامعة ده عميد الكلية كل شخص عنده قدرة على انه يعلم غير حاجة يخلق به انسان جديد أنا عايزك تتأمل في قول عيسى عليه السلام عن نفسه في كتاب الله عز وجل يقول وجعلني مباركا أينما كنت عارفين المفسرين بيقولوا مباركا دي يعني ايه؟ يقولون بركة الرجل وطبعا بركة المرأة اتفانا بركة الرجل تعليمه الخير لغيره شوف هذه البركة البركة بالمناسبة مش الرجل اللي لابز يضمه على ولا اللي بيمشي يتطوح في الشارع لا لا لا لا لا. بالبركة دي الصبغة الإسلامية صبغة الله ومن أحسنه من الله صبغة البركة دي هي القدرة على إن أنا أمن إلك وإنت تنهلني من مربع الغفلة واتباع الهوى إلى مربع مين؟ إلى مربع أهل اليقظة اليقظة عارفين اليقظة دينا بشبهها بايه واحد كان قاعد في قوضة ضلمة وبعدين دخل القوضة والباب اتقفل عمال يخبط مرة في الكرسي ومرة في السرير ومرة في ده ومرة في ده وبعدين واحد قام جاي عملي ازاي تك على زرار النور فجأة ايه ده كل شيء واضح السرير في مكانه هنا الكرسي هنا المنفعزة هنا كذا هنا كذا هنا كذا ابصر الحقائق يا سلام على إبصار الحقائق للأسف الشديد ان بعض الناس بيشوفش الحقيقة إلا إمتى إلا عند رفع الخطاء الخطاء ده هو الفارق بين عالم الدنيا وعالم البرزخ يشوف حعائق بس ما يضعش يتكلم عنها ولا الهيئة يرجع تاني عشان يصلح اللي فات خلاص اللي انتهى انتهى وهناك من يتيقب قبل فوات الأوان اللي بيتيقت قبل فوات الأوان هو الذي يعرف النهاية التي سيصل إليها ولذلك واحد من إخواننا كان بيسأل سؤال بيقول إيه أهم حدث يمر على حياة الإنسان إيه أهم حاجة ممكن تحصل في حياتك إيه رأيكم؟ إيه أهم حاجة ممكن تحصل في حياتك؟ تتجوز؟ دكتور حاجة الممال يدعي للناسنا هتتجوز يبقى أكيد إيه أهم حاجة ممكن تحصل في حياة البني آدم يتخرج؟ يشتغل؟ يخلص الجيش بعد أهل العلم يقول أهم حاجة هتحصل في حياتك هي انتهاء الحياة نفسها ليه؟ قال لأن لأ انتهاء الحياة دي هو الخطاء الذي ستعرف به كل اللي فده كان فين؟ يطرى كان في النار أو يطرى كان في الجنة أنا نفسي أتكلم عن معالم الشخصية الإسلامية نفسا نتكلم عن الصبغة اللي احنا بنتكلم عليها دي شكلها عمل ازاي؟ الصبغة دي لها شكل في البيت لها شكل في العمل لها شكل للمرأة وهي في المطبخ لها شكل في الصلاة لها شكل في الصيام لها شكل في الحج لها شكل في حال الزواج لها شكل في حال الأربع لها شكل في التعامل مع الأب لها شكل في التعامل مع الأم لها شكل في التعامل مع الصاحب لها شكل في كل شيء وفي النهاية. كل هذه الأمور اسمها الصبغة اللي ربنا عز وجل بيقول عليها ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ويكأن في قوله ونحن له عابدون بيان لطبيعة هذه الصبغة هذه الصبغة أن تكون عبدا لله وزي ما قلت العبادة دي قال معين لا ده وإنت ماشي في الشارع وبتحافظ على أنك إنت ما تضربش كلاكس في العربية على طول ده شاكل وإن أنا بحافظ على أن الطريق له هو حرمة ده شاكل وبتعبر عن شخصيتي إن أنا أحافظ على صوتي ما يقلاش أكتر من اللازم على من هم أكبر مني سنا ده شاكل إن أنا أحفظ لكل صاحب فضل فضله ده شاكل من أشكال هذه الصبغة إن أنا أحافظ على هذا البلد صبغة أميرنا بيها السبغة دي اسمها ايه اسمها الشكل الشكل وانا مقصدش بالشكل البدلة ولا الأميس والبنطلون لا. ده انا اقصد بالشكل يعني السمات والخصائص اللي بيها يتكون هذا الانسان اللي, اللي انتو يا اخواني واصحابي واخواتي الفاضلات مسؤولين من تخرجكم في الكلية دي عن ايجاب هذا النشق اللي له الشكل ده انتو عارفين انه العالم العربي متخلف فيما يتعلق بنظريات التربوية ان احنا قاصرين على مفهوم التلقين في العلم في حين انتو درستوا نظريات بلوم مثلا نظريات بلوم القائمة على الثلاث مربعات دول المعرفة والمهارة والوجدان والعاطفة الإسلام علمنا إن لابد من التكامل بين التلاتة دولة لا يمكن أبد إن أنا أخرك أولاد أو شباب سواء في المراحل الدراسية الأولى أو المتوسطة أو الجامعة وعلاقتهم بالعلم هي علاقة المعرفة دي المصيبة اللي إحنا وقعين فيها المصيبة اللي إحنا مش عارفين نتخلص منها أنا محتاج إنسان يكون يتعلم وبيعرف يمارس ما تعلمه بطريقة صحيحة وينتمي إلى هذا العلم له علاقة عاطفية وجدانية قلبية بهذا العلم بحيث أنه هو أحرص الناس على إيجاد هذا الشكل في من يعلمه وهذه كانت سمات الأنبياء والمرسلين أنا مش عايز سأطول عليكم أنا في غاية السعادة بهذا اللقاء الذي جمعني أولاً بسيادة عميد الكلية السيادة الوكيل الدكتور أحمد وأخي الأكبر الدكتور حازم جزا الله خيرا ثم في النهاية بحضراتكم سائلا الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير وأن يوفقنا وإياكم إلى التوبة المصوح نهو لي والقادر عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على عبده المدينة أشكر فضيلة أستاذ الدكتور ياسر الفقي على هذه الكلمات المباركة حقيقة أن الأسئلة كثيرة جدا أنا حاولت إن أنا يعني أعدم بعضها يعني أنا أظن هي أكثر من ستين سؤال والوقت يضيق جدا عن إجابة عن هذه الأسئلة جميعا ونحن سنترك لفضيلة دكتور حزم شومان هو سيختار سؤالا ويرد عليه أو بعض الأسئلة ويرد عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> السلام <تصفيق> عليكم <تصفيق> الأسئلة <صفيق> يا رب الأسئلة يا إخوة هو تقريبا خلاص يا جماعة أنا فصلت إحنا مسافرين من مبارح في ندوات مع شباب يعني بفضل الله فتريما خلاص أنا جبت آخري فمش عارف الله يا إخواني أنا نفسي ردة بس أنا شطبت بنزين هتغدونا ولا تعملوه إيه ربنا حبيبي احفظك يا رب مش يعني معلش لعيب في الله يا إخواني بدامي الصوت راح بقى يبقى أنا الصوت لأغلى حاجة في النهاية إن إحنا نرفع إيدنا وندع ربنا إيه رأيكوا أنا شايف ما شاء الله اللي قدامي كلهم أبطال ما شاء الله كلهم ما شاء الله ابطال وبطلات والاسئلة تدل على ان ما شاء الله في هنا نوايات عليها أوي, اوي اوي اوي ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب نرفع ايدينا لان الف ندوة مش هيعمله في قلبك ولا في قلبك اللي هتعمله كلمة يا رب لو ربنا استجابها اللهم يا رب العالمين اللهم يا ارحم الراحمين اللهم صل على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ان ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم إن إنا نستغفرك من كل ذنب نعصيناك به ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها ونستغفرك من كل نظرة حرام نظرناها ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار تب علينا يا رب من ذنب الليل والنهار اللهم طهر مصر من المواقع الفاسدة اللهم طهر مصر من القنوات الفاجرة اللهم طهر مصر من الزنا والخنا اللهم طهر مصر من التبرج والسفور اللهم طهر مصر من الرشوة والرذى اللهم طهر مصر من الخمور والمخدرات اللهم أنزل هدايتك على شباب جامعة طنطا يا رب وعلى فتيات جامعة طنطا يا رب وعلى العاملين فيها يا رب اللهم أنزل هدايتك علينا جميعا يا رب اللهم انزل هدايتك على شباب مصر وعلى فتيات مصر وعلى رجال ونساء مصر وعلى اطفال مصر يا رب يا رب كثرت الفتن وكثرت الشهوات واحطت بنظار الفتن ولا امل لنا الا فيك يا من تملك القلوب يا الله خذ بقلوب الشباب اليك يا رب يا رب ربنا جميعا اليك رب جميل يا رب يا رب حبب الايمانه الى الشباب يا رب حبب الالتزام الى الشباب يا رب حبب العفاف الى الفتيات يا رب انقذ اهل مصر يا رب طوب على اهل مصر يا رب نج مصر من الفتن يا رب يا رب اغث مصر اغث مصر مما هي فيه يا رب رب نكشف عنا العذاب انا مؤمنون رب نكشف عنا الفقر والجهل والمرض اننا مؤمنون ربنا اكشف عن مصر الأزمات اننا مؤمنون يا رب يا رب استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم اغفر إخواننا في سوريا واغفر لاخواننا في فلسطين اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض اللهم أخرج من هؤلاء الشباب من ينصرون دينك في الأرض ومن ينشرون دينك في ال اللهم اخرج من هؤلاء الشباب دعاة وداعيات يا رب دعاه وداعيات يا رب وعباده وعبادات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات اللهم انصر دينك واعز اولياءك اللهم اذل دينك ان يسود واذل شرعك أن يقود واذل لكتابك ان يحكم اللهم افتح كله مخلقك لدينك اللهم تب على على كل مسلم ومسلمة اللهم توب على أهل مصر إجمعين على أصالتها وعلى قوائدها وقلب بين قلوبنا على أتقا قل مرسل منا إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم هم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك توب إخواننا وحبيبنا يعني معلش في يعني بعض معاصي إخواني يعني استهان به الشباب وأخوك جازو الله خيرا يعني أبد غيروته على دين الله. إلا أنه يعني يوصل لي كرسالة من خلالنا يعني من خلال الجلسين على المنصة يعني مثلا زي معصيد تارك الصلاة شوف الأئمة الأربعة قالوا فيها إيه أبو حنيفة قال يسكن حتى يموت أو يصلي اعتقال حتى الموت الإمام مالك والشافعي قالوا يقتل حدا الإمام أبو حنيفة يقتل كفرا لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين سبحان الله من المعاصي اللي أخوكم يذكركم بها قضية المعازف المحرمة يا شباب قضية الأغاني المحرمة يا جماعة يعني سبحان الله يعني مبارح يعني كنت يعني سبحان الله الورقة مش معايا ولا معايا الورقة تقريبا مش معايا للأسف الشديد يعني انتوا عارفين يا جماعة يعني واحد مطرب زي فضل شاكر فضل شاكر كان بيكسب مئة مليون دولار في السنة يعني كنت مبارح وانا صهران مع إخواني كده بيتين يعني ما عرفتاش نروح بقى عشان ايه انه ذوات من سفر لسفر بفضل الله ف واحنا بيتين فدخلنا نشوف فضل شاكر يعني انا اسمع اسمه واسمع توبته بس انا ايه يعني سبحان الله يا جماعة انا والله يعني الواحد بكى وهو قاعد يتفرج على واحد الدنيا كلها الولد من طلال بيقول فضل شاكر لما تاب يعني قال روتانا خسرت روتانا يعني بيقولك اللي عمل قناة روتانة هو فضل شاكر فلما تاب روتانك أن خسرت نفسها لما شفت كلمات المغنيين المشاهير في العالم كله عن فضل شاكر ساب كل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى ساب كل ده عشان ربنا اقوم انا وهو بيقول انا بتبرق الى الله من كل الاغاني اللي عملتها ولا يشرفني اي حاجة من هذه الاغاني اقوم انا هو يعني سبحان الله اخوك جايب لي ورقة بس انا مش هقدر اقول اسماء كل اللي فيها يعني لانها اسماء يعني ممكن تذكرنا بمشاكل يعني يعني واحد من كل دول اكبر مغنيين في العالم الاسم في العالم العربي كله واحد بيقول افضل من غنى للرومانسية في هذا الزمان فضل شكل واحدة ربنا اهديها بتقول ما في فن بعد فضل خلاص الفن ضاع بعد فضل واحد بيقول اذا كان هضبت مصر العمروية فهضبت العرب فضل الوليد ابن طلال روتانا خسرت روتانا فلانا لولا فضل ما كنت ربنا يتوب عليك <تصفيق> يعني وزيب تركت قيلة ربنا يبدلها له كلها حسنات يا رب فلان بيقول فضل شاكر عبد الحليم حفظ بتاع الزمن ده فلان بيقول اكتر فنان كان بيحضر له جمهور لحد ما وصل عدد جمهوره فيه في حفلة قرطاج الفين وتسعة تمانين الف متفرج واحدة مشهورة جدا جدا يعني تاريخية بتقول الناس بيسمعوني في الصباح وانا اسمع فضل شاكر في كل وقت وزمان فلانا بتقول كنت اتمنى ان اعمل مع الورقة مريانا يا جماعة انا ابنبسط من الورقة كل ده والوقت في سوريا بيجاهد في سبيل الله وتحول الى مجاهد بيجاهد في سبيل الله كل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى وانا كشاب مش قادر اسيب اغنية مش قادر اسيب كليب مش قادر اسيب موقع وحش اخواني في الله ائمة الاربعة قالوا على حكم هذه الاغاني اللي بالمعازف المحرمة انها حرام حرام وقال الامام مالك انما يفعله الفصاق عندنا ده الفصاق هما اللي بيعملوا هذه الامور فيعني في اخوك جزاوا الله خيرا أنا كنت متردد أقول لكم هذه الورقة ولا لأ ولكن سبحان الله يعني واحد خير على حدود ربنا جزاء الله خيرا كان سبب أن احنا تذكرنا بعد هذا الأمر جزاكم الله خيرا يا إخواني وربنا يحفظكم يا رب.